ومن آياته الجوار في البحر كالأعلاب إن يشأ يسكن الريح فيغلل INNA FI ZALIKA AYATI LI QUL LI SADARISHKU AWA YUBQAHUM BIMMA KASABU WA وَيَعْلَّمَ الَّذِينَ يُحْرِ أما أوتيتم من شيء توكلون والذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحش وإذا والذين استجاهوا لربهم وأقاموا الصلاة ربهم والذين اذا اصابهم مرير بغي na hafa وَمَا يُضِلُّ لِلَّهِ فَمَا لَنَا كُمِنْ وَلِيٌّ مِنْ بَعْدِهِ the